وبأس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهقا وهي تفور تكاد تميز من الغيض كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا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 ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير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 قل أرأيتم إن أهل كني الله وَمَنْ مَعِيهِ أُرْحِمَنَ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِن عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَانُ أَمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي غَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا أُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِكُم بِمَاءٍ إِمَّا عَيْنًا